بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة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 تامذكر لست عليه بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم